بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيكون ربي أكرمًا وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانًا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 كلا إذا دكت الأرض دكت دكت و جاء ربك والملك صفة صفة وجاء يوم إذن بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إذ لا يعذب عذبه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنادي